قالوا يا موتى إن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا لا فذهب وربك فقاتل لا هنا قاعدون قال ربي إني لا إلا نفسي وأخي فاطرق بيننا وبين القوم الفاتقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنهى يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاتقين وَأَخْبِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَقِيتَ إِلَيَّ يَا جَكَلَ بذاتق ما أنا بذاتقي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله, فقتله فأصبح من الخاترين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوءة أخيه فأصبح من النادمين